طعام كان حلال لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا ب سَوَرَاتِ فَتْلُهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ